خلق السماوات بغير عمد ترونها و ألقوا في الأرض رواسي أن تميد بكم و بث فيها من كل داب و من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم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 ومن كثر فإِنَّ اللَّهَ وَنِيٌّ حَمِيد وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن داهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا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 وقصد في مشيك رغض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميل ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة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 ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير هلم تر أن الفلك تدري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرو إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب وذا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير